مع موضوع طلبه بعض الاخوة المصلين حيث طلبوا ان نتحدث بمشيئة الله تعالى في موضوع الموت وقلت في نفسي قد يقول البعض ان الكلام عن الموت يقصد به ولكنني وجدت أن كثيرا من الأسئلة التي ترد تحمل مشاكل وشدائد لأصحابها في الحياة فقلت في نفسي عسى إن تكلمنا عن الموت وشدائد الموت وما بعده إن فكرنا في شدائد الموت فقد تهون علينا شدائد الدنيا فلقاؤنا مع هذه السلسلة عن الموت وما يترتب عليه من شدائد وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أريد إخوتي عباد الله أمامنا شدائد العظام لو انشغلنا بها لهانت علينا شدائد الدنيا الشدة الأولى شدة الموت وما فيه الشدة الثانية شدة الغتل والكفن والحمل على الأعناق الشدة الثالثة شدة دخول القبر وما فيه الشدة الرابعة شدة سؤال الملكين الشدة الخامسة شدة القيام من القبور للحشر يوم القيامة الشدة السادسة شدة الحفاب وقصة أرض المحشر الشدة السابعة شدة وزن الأعمال الشدة الثامنة شدة لحظة استلام الكتاب إما باليمين وإما بالشمال الشدة التاسعة، شدة الجواب على الصراط، الشدة العاشرة شدة النار وما فيها من أحوال لا يعلمها إلا علام الغيوب بعد هذه الشدائد العشر التي إن طال بين الأجل الله الله لنا الحياة قد نتعرض لأكبر جزء منها بمشيئة الله تعالى بعد هذه الشدائد العشر التي يشيب من أجلها الوالدان. نرى أن هناك أمورا لها تعلقات بيوم القيامة الأمر الأول شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومواطنها الأمر الثاني حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من يشرب منه ومن سيحرم الأمر الثالث من توضخل النار من المؤمنين وما صفاته الأمر الرابع الجنة وما فيها من نعيم مقيم ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة تعالوا بنا إخوتي عباد الله لنعيش بمشيئة الله تعالى مع الشبة الأولى وهي الموت ما هو الموت ما تعريف الموت وهو الشدة الأولى التي تنتظرنا جميعا تعريف الموت يا عباد الله الموت مخلوق خلقه الله بقدرته الموت مخلوق نعم الموت مخلوق خلقه الله بقدرته لأن الله تبارك وتعالى قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموتى خلق الموتى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور الموت مخلوق فما معناه معناه انعدام الحياة قبل وجودها ومعناه انعدام الحياة بعد وجودها ما تفسير هذا الكلام الموت ضد الحياة كما أن الحياة ضد الموت فما تعريف الحياة عجز الفلاكسك المتقدمون والمتأخيون عن تعريف الحياة ولكن عرفها الموحدون بالله رب العالمين ان الحياة هي تعلق الروح بالبدن منذ ان تنطخ الروح ونحن في بطون الامهات الى أجل معدود قدره الله رب العالمين تنزع الروح من ذلك الجسد وهو الموت فالموت انعدام الحياة قبل وجودها وهو انعدام الحياة بعد وجودها ما تفسير ذلك في قوله تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون كنتم امواتا قبل هذه الحياة انعدام للحياة قبل وجودها سوجدتم في الحياة بقدرة الله ويأتيكم الموت انعدام للحياة بعد وجودها ثم ترجون جميعا الى الله حيث يموت الجميع ويموت الانبياء وتموت النلائكة والموت نفسه سوف ي يموت وينادي المنادي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فالموت العذاب للحياة قبل وجودها وكنتم أمواتا فأحياكم نعم كنا أمواتا كنا لا شيء هل أتى على الإنسان حين من الدفت لم يكن شيئا مذكورا نعم يا رب كيف ذلك كنا أمواتا فأحيان الله ثم يميتنا ثم يحيينا كيف ذلك سيدنا سيدنا آدم وأمنا حواء عليهما من الله الصلاة وأذك السلام اللهم اجزه عنا افضل ما جزيت به والدا عن ولده وبلغهما منا في هذه اللحظة التحية والسلام واجمعنا معهما تحت لواء رحمتك يوم القيامة يا رب العالمين اول ذرية خرجت من سيدنا ادم سيدنا آدم خلق بقدرة الله هو وأمنا حواء ونحن كنا أمواتا من أول ولد وبنت أو رجل وامرأة إلى يوم القيامة كنا أمواتا فأحيان الله كيف ذلك العنصر الأول الذي تكونا منه عنصرنا وهو الهواء والماء والتراب عنصر أول ميت تحول هذا العنصر الأول الميت بقدرة الله إلى غذاء وهذا هو العنصر الثاني الميت تناول الأب والأم الغذاء فتحول الغذاء بقدرة الله في الجسد الى دم وهذا هو العنصر الثالث الميت تحول الدم بقدرة الله الى خلافة امشاج تسمى بالنفة الملوية للذكر والعنصة وهذا هو العنصر الرابع ميت وكنتم امواتا الفقت ذكر بالأنفى على سنة الله ورسله فتحولت المنويات النطفة الى علقة وهذا هو العنصر الخامس ميت ثم تحولت العلقة الى وضغة وهذا هو العنصر السادس ميت ولما أتممنا أربعة أشهر ونحن أموات في العناصر في السابقة نزل الملف بقدرة الله فنفخ فينا جميعا الروح فتحرك الجميل في بطن امه بقدرة الخلاق العليم وهذه هي الحياة الاولى وهي تعلق الروح بالبدن بقدرة من يقول للشيء كن سيكون وكنتم امواتا فيما مضى كنتم امواتا في عنصر الهواء والماء والتراب كنتم امواتا في عنصر الغذاء كنتم امواتا في عنصر الدم كنتم امواتا في عنصر الملج كنتم امواتا في عنصر العلقه كنتم امواتا في عنصر المضغه الذي احياكم وجعلكم تتحركون في بطون امها سفهم ما الذي افيد لك مستكئا عن يمينك في فصم امك ومستكئا عن يسارك اما الذي عن يمينك فالكفن واما الذي عن يسارك فالفحال ما الذي علمك القيام والقعود في مصف امك ما الذي جعل لظهر امك حتى لا تؤذيك رائحة الطعام. من الذي يسر لك السبيل فخرجت بقدرة الله انه الله الخلاق العليم وكنتم امواتا في العناصر السابقة فاحياكم زقنا الموتة وكل لا شيء فاحيانا الله وبعد هذه الحياة يأتي لنا الموت وهو انعدام الحياة بعد وجودها فالموت تعريفه انعدام الحياة قبل وجودها وانعدام الحياة بعد وجودها ثم يضعثنا الله إلى حياة إما نار أبدا وإما جنة أبدا هذا هو الموت الموت ليس عدما محضا. وليس ثناءا صرفا، إنما الموت هو جذب الروح من الجسد وللجسد عالم برزخي يعلمه الله نؤمن به ونصدقه كما أخبرنا الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يا اهل الدنيا انكم لم تخلقوا للفناء وانما خلفتم للابد والبقاء وانما تنقلون من دار الى دار تعالوا بنا الى سكرات الموت بعدما عرفناه بانه انعدام الحياة قبل وجودها وانعدام الحياة بعد وجودها ذكر الموت في القرآن الكريم فيما يخرج بمشتقات كلمة الموت، موت. أما يميتكم بجميع مشتقاتها فيما يخرج مكررة وغير مكررة، فيما يخرج من مئة وخمس وسبعين آية في القرآن الكريم. ذكر الموت بجميع مشتقاته. لنستعظا ولنخاف لقاء الله عز وجل الموت وجاءت فكرة الموت بالحط ذلك ما كنت منه تحيب فكرة الموت وما ادراك ما فكرة الموت اسمع اسمع هذه اللحظات التي سنتظرنا جميعا فكرة الموت نعم ألم نزل بالروح المبتوسة في جميع أعماق البدن فالروح منزوع ومجذوب منزوع ومجذوب من كل عرق من العروق ومن من المطافل وعصب من الأعصاب حل بها النور في أصل كل شعر وبشر من الرأس إلى القدمين ولذلك المضروب الشخص الذي يبرد إذا ضرقته استغاث لماذا يستغيث المضروب لبقاء قوته في عقله وبقاء قوته في قلبه وبقاء قوته في لسانه ولكن لماذا لم يستغف الميت لماذا لم يصرخ الميت اتدرون لماذا آه من هذه اللحظات لم يصرخ الميت لأن الموت صعد الى العقل فغشيه فغيبه وجاء الى البصر فاعماه وارهمه وجاء الى اللسان فأخرته وعسكته وجاء الى الصرف فهده وعسكته وجاء الى اللون فغيره وعسره ارتفعت الحدقتان الى اعالي الاجسان وتخلفت الشفتان ثكرة بعد ثكرة ونزعة بعد نزع وجذبة بعد جذبة جعلت افضل خلق الله سيدنا محمد وهو على فراش الموت يمد يده الى قدح فيه ما ويمسح جبينه ويقول سبحان الله ان للموت لثكرات فاذا كان للموت سكرات مع افضل خلق الله سيدنا محمد فما بالنا بلا نحل ماذا سنصنع فلولا اذا بلغت الحلقوم وعنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبطرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نائم واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وفقنية جحيم انها له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الموت يا عباد الله وراء انا ومدركنا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة يقول احد العلماء لتلامزته وهو في سكرات الموت وقد فقال له طلابه يا أستاذ كنت تحدثنا عن الموت وأنت الآن في فقراته أخبرنا كيف تجد الموت فقال الرجل وما زال يعلم الناس حتى وهو على فراش الموت فقال كأن السماوات أطبقت على الأراضينا السفر وانا بينهما ونفسي تخرج من ثقب اضرح لمثل هذا فليعمل العاملون هذا هو الموت وبعدما عرفنا الموت ماذا نصنع لموتانا كيف نغلق العينين وكيف نغلق الفم وكيف ننسل الميت الشهادة وكيف نغي رابطه وكيف نحوله الى القبلة وكيف نغسله وما صفة المغسل وكيف الكفن وما صفة الكفن وكيف نحمله وكيف نصلي عليه وكيف ندفنه ما هو القبر وما فيه وما سؤال الملكين كل ذلك موضوع لقائنا في اللقاء القادم ان شاء الله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا إلا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نفيت اتقوا الله عباد الله الى لقاء مع تغنيض الميت وتذكير الميت واغلاق فم الميت وتغيير ملابس الميت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والتائب من الزنب كمن لا زنب له ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم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 مع الشدائد التي ننتظرها جميعا من شدة الموت وما بعد الموت وقد التقينا في اللقاء السابق مع تعريف الموت وشدة نزعه ونلتقي اليوم بمشيئة الله تعالى مع سؤال أرجو أن يتنبه له كل مسلم ومسلمة وهو ما هو الواجب علينا أن نفعله لموتانا عند موتهم بل إن السؤال بهذه الصيغة قد يكون خطأا لأن موتانا رحلوا إلى الله ومنهم بكل صدق وحقيقة من يشكون جميعا إلى الله وستعرفون لماذا تكون الشكوى وإنما السؤال يجب أن يكون بهذه الطيبة ما الواجب علينا أن نفعله لأنفسنا نحن عند الموت لأن الدور علينا نحن وموسانا رحلوا بما رحلوا به وعليه إلى الله وقبلما ما أجيب على هذا السؤال وأنا بين يدي الله أتسلم إلى حضراتكم عن يقين وصدق وأمانة أنقل إلى حضراتكم لقطات من الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها تدل على إهمالنا ونسياننا للموت وفقه الجنائز وإحضار الموتى أي حضورنا عند الموت، وأتكلم عن هذه اللقطات دون تعيين لبلد أو زمان أو مكان بكل أدب وأقصد بتعريف هذه اللقطات أن نتنبه لمطيرنا اللقطة الأولى بلد من بلاد المسلمين إذا احتضر فيها الإنسان للموتى تركه الرجال جميعا وخرجوا خارج البيت من يكون حول الميت عند احتضاره النساء الاجنبيات عنه والقريبات له ولا يخفى على حضراتكم من النساء من هي على غير فهارة ومن النساء من تتكلم بدعوى الجاهلية عند خروج الروح ومن النساء من تلقم الخد أو تشق الجيد والميت وحده حتى أنه في هذه البلاد أذيع بينهم أن كلانة من النساء هي المتخصفة للحضور عند الميت لتغميض عينيه وإغلاق فمه ولا أدري لماذا ترك الرجال ميتهم ومريضهم يموت ولم يبقى عنده إلا النساء الأجنبيات والقريبات سؤال محير اللقطة الثانية من إهمالنا لفقه الجنائب ويعلم الله وأنا بين يديه أني لا أنكل لكم إلا الحق عن يقين مثل مات وكان مريضا ومن شدة المرض سوسخت ملابسه بنجاسة من شدة المرض هنا انتصف الشريطي اشهد الله ان الممرضة الكافية اخذت فضحك على من يثلى وهو يموت. ومات في تلك في تلك الملابس فتصوروا معي وعلى بين يبي الله أنقلوا الحق عن يقيل الله عن خياله والد القتل يحمله بجهل فيأخذه بالملابس المنجسة ويدفنه بلا غتل ولا كفن ولا صلاة عليه اللقفة الثالثة في بلد من بلاد المسلمين دخل مريض الى مستشفى من المستشفيات، والله يشهد علي فيما اقول فاحضر الرجل الموت وحضرته الوفاة واخذ ينازع من فكرات الموت وهذه قضايانا فدخلت عليه ممرضتان ملحدتان كافرتان فبدل ان يستدعي له الطبيب المسلم اشهد الله ان الممرضة الكافرة اخذت تضحك على ميتنا وهو يموت وجلس الرجل ينازع والكافرة تضحك هي ورفيقتها الى ان خرجت الروح على غير قبلة الاسلام لقفة رابعة رجل مات في مستشكى في بلد من بلاد المسلمين ولم يكن حوله احد الاهل تركوه والمستشفى تخلى عنه لانه لا يوجد شيء هناك يسمى بقبلة الاسلام وفي بلد من بلاد المسلمين وعند نزع الروح انفردت اليد اليمنى. ثم انتمت الرجل اليسرى وترك ما يقرب من ساعة واليب منفردة والرجل منفنية وادخل الثلاجة وهنا تعذر إدخاله فكف بعد الغزر ويعلم الله جئنا لننزله القبر فاستحال إمزاله لأن اليابة عصبت والرجل تجمدت فجئنا لنلحده على جنبه الايمن جئنا لننزله الكبر فاستحال ان ذاله لان اليد تعصبت والرجلة جنبت فجئنا لنلحده على جنبه الايمن اما ان نكثر اليد وانا ان نجعله يلقى الله على هذا الحال ليشكونا جميعا الى الله وكانت النتيجة لان اللحد رفاقه ضيق ومحدود طول وعرض محدود فوسعنا اللحد وهو الميت الوحيد تحت الاضطرار ألمناه في القبر على ظهره السنة أن يكون على الجنب الأيمن إلى القبلة ولكن اليد تعذر على المشيعين والذين تولوا لطنه أن يسلوا اليد فجفن على ظهره لتقول له الملائكة ألم تجد حولك مسلم ألم يكن لك أهل يخافون الله فيه اسمعوا خضايانه إننا لكره الموت اننا نفر من مرضانا عند الموت ثم ماذا اللفة الحزينة الاخيرة ومعي معها دليل دليل ثابت امرأة في مستشفى من المستشفيات مرضت مرض الموت وركبت الاجهزة في فمها وكانت ابنتها معها وابنتها عرسلت رسالة يبدو منها انها صاحبة فده ودين قالت لمن حولها امي تموت حولوها الى الخدلة انزعوا الاسلعة لأسفيها شربة ماء قالوا لها لا دخل لك السكتر. قال حولوها الى الخذلة قالوا لها اخرج ويشهد الله من الرسالة ان المرأة ماتت من غير شربة ماء ابنتها تقول اريد الفنها الشهادة فلم تستطع تلكينها وخرجت الروح على غير الخذلة والحم مفتوح والعينان مفتوحتان والرسالة تقول من من البنك المرسلة هل علي ذنب جئنا لنغمض عينيها فاستحال علينا ذلك جئنا لنغلق صمحة فاستحال علينا ذلك لأن نفقها الجنائز متروك واسمع اسمع يا مدنا تستعد لهذا اليوم وهذا اللقاء اسمع يا من تحمل موتاه والكلام للمتكلم والمستمع على سواء اسمع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نغلق العينين عند الموت أتدري لماذا لأن أجلاق العينين للميت فيهما تكريم له ترك العينين مفتوحتين يعطي منظراً مخيفاً تصوروا ميت عيناه مفتوحتان كما قال الله في أهل الكيف وهم نيام الأحياء وتحسبهم أيقاضاً لأن عيونهم مفتحة وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لماذا تركت أعينهم مفتوحة ليدخل الهواء وقال الله في هذا المنظر لو استلعت عمل جمله وليس منهم قرارا ولم ليس منهم رعدة ففتح العينين اهانة للميت يدخل فيه ماء الغث ويدخل فيه ما تراب القبر واسمع صرخ الكمن مفتوحا جريمة جريمة نرتكبها في حق انفسنا اتدرون لماذا شرح الاسلام اغلاق العينين واغلاق الفم بعد الموت لماذا تكريما للميت اولا ثانيا المعدة بعد الموت اصبحت لا رابط لها. المعدة ليست فيها قوة ما تمسك ما ينقى فيها فاذا ترك الفم مفتوحا دخل ماء الغسل من الفن الى الجوز فينزل الماء مباشرة من السن فينفق الوضوء، وينجس الكفن وينجس النحت وينجس القبر فترجونا لأنفسكم ذلك من منا يتمنى ان يموت مسلوح العيني مسلوح الفن ولذلك اذا سئلت سؤالا ما هو الوضوء الذي شرعه الله وقد له بغير وضوء ولا استنشاق وشرع فيه عدم الوضوء وعدم الاستنشاق الاجابه هو وضوء الميت لان من فتح المغسل الا ينرض الميت ولا يضع الماء في خياشيمه بماذا ينرضه يلف خرقة على اصابعه الايمن ويبللها ماعا ويمسح اثنان الميت مسحا خفيفا فهذا عند الله مضمضة الميت لاننا لا ندخل الماء الى جوفه اسمعوا قضايانه موتانا ينقون الله باصلاح مفتحة وعيود مفتحة لاننا احملناه ممرضة كافرة تحضر موتانا ليس هناك ما يصنى بمعرفة القدلة لنوجه المريض الميت إلى القبلة. إنه الموت الذي ينتظرنا جميعا استعدوا وأنجزوا أنفسكم قل إن الموت الذي تتظرون منه فإنه ملاقيكم أينما تكونوا يدرككم الموت كل نفس ذائقة الموت اسمعوا ماذا نفعل لأنفسنا عند الموت لا أقول موتانا لان موسانا رحلوا بحالهم الى الله رحلوا الى الخبور بعيون مفتوحة واصواه مفتحة واياب منتردة وارجل منتنية وثياب ملجثة تحضرهم النساء الاجنبيات اين الرجال اما الرجال فان لهم اما الخيام فانها كخيامهم وعرى رجال الحي غير رجالهم تركنا موتانه وتركنا مرضانه فاسمعوا ماذا نفعل في فقه الموت اولا يستحب ان نطلب كل منا الموتى في المدينة المنورة او مسكة المكرمة احباب كل مسلم يطلب الله هذا الرجاء. تقول السيدة حصة رضي الله عنها عن سيدنا عم ربنا الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في مدينة رسولك. قلت أن هذا قال يعتيني به الله إن شاء. واستجاب الله دعوته فلقي الله شهيدا وهو ساجد وهو الان بجوار سيدنا محمد وصاحبه سيدنا ابي بر يستحب ان تصلب الموت في المدينة او مكة وانتم الان على حلب الحياة اللهم يا رب ارزقنا اياها فضلك وكرمك يا ارحم الراحمين على كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله الامر الثاني اسمعوا ماذا نفعل نحضر موتانه اسمعوا هذا الدرس نحضر موتانه ونهيئ لهم جو الهدوء والسكون هدوء تام وسكون تام وأن لا ندخل على المريض في مرض الموت عدوا له في الحياة اسمعوا هذه النقطة إذا كان المريض المحتضر له رجل يكرهه مسلم وبينهما شقاق وخصام يقول الفقهاء لا يدخل عدو على مريض في مرض الموت كفى المريض الميت ما هو فيه ووقفت عند اجماع الفقهاء هذا وقلت اذا كنا نمنع المسلم العدو للنجل من الدخول فلماذا سمحنا للكافرين والكافرات وعلبت عداوة هي عداوة الدين؟ لماذا الكافرات يحضرنا نوتانا وليس بعد عداء الكفر عداوة جملة بين قوسين فاكشروا فيها ألا لا يدخل علي ثم ماذا يحضر حوله أناس العقناء نذكر حوله محاسن أعماله يا فلان لقد فعلت خيرا صليت وزكيت وأكرمت الفقراء وحجزت بيت الله كنت على قلوب لماذا نذكر أمامه محاسن أعماله لنذكره لفضل الله وبره ولطفه وإحسانه ثم ماذا نجعله يحسن الظل بالله اذا ذكرنا امامه عمل الخير له حسن الظل بالله روى العبام مسلم عن سيدنا جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بربه فتحسين الظن بالله علم الموت امر كريم يحسن الظن بالله ولذلك سيدنا بلا رضي الله عنه وارضاه لما حضرته الوفاة قال دوجته واحظناه فقال لها لا تقولي واحزنا انظري الى حسن الظن بالله لا تقولي واحزنا ولكن قولي وفرحت فما الانى احب محمدا وحبه الانى احبه محمدا وصحبه ومات على حسن الظن بالله تحسين الظن بالله بعد ذلك يجلس حوله اهل الخير أين نحن من هذه التعاليم ولا يقولون في حضرة الموت إلا الخير أخرج الإمام مسلم عن السيدة أم سلامة رضي الله عنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرتم الميت فلا تقولوا إلا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون قولوا خيرا عند الميت فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون وهل من الخير دخول كافر أو كافرة على الميت هل من الخير حضور النساء حول الميت هل من الخير طرق موتانا على خير السبل سنبدأ يا عباد الله بعد ذلك نحوله إلى السبلة من البداية وأنا اقول للبيوت المسلمين. اين قبلة الموت في بيوتنا? اجيبوا يا رجال الاسلام وعجبنا يا نساء المسلمين. اين قبلة الموت في البيوت? الله يشهد قبل ان اقول لهم قبلة الموت اشهد الله ان في بلاد المسلمين بيوتاً لا اكون تعرف قبلة الموت وانما اقولها بكل مرار بيوت لا تعرف قبلة الصلاة اصلا بيوت لا تعرف القبلة وانا متأكد فاذا قلنا لهم اين قبلة الموت قد يموت الميت دون قبلة لا حول ولا قوة الا بالله مع ان احد الصحابة لما حضرته الوفاة قال لمن حوله حولوني الى الكبلة الحديث الوحيد في اتجاه الكبلة حولوني الى الكبلة وجعلوا ثلث مالي الى رسول الله فلما جاء الرسول وسأل عنه قالوا له وهد لك ثلث مالك ثلث مالك وعمرنا ان نوجهه الى الكبلة فقال الرسول ما معناه اما ثلث ماله فقد رددته على عيانه وهو مات على الفطرة اللهم اغفر له وقد فعنه لأنه فرض أن يتجه إلى الفطرة فتوجيه الميز إلى الفطرة كيف يكون رجلاه إلى القبلة ورأسه هكذا الرجلاه ناحية الفطرة والرأس هكذا هذه هي سنة اتباه الميز إلى القبلة بحيث لو عدل وأجلسا يكن وجهه الى الخبنة يعرف هذا الحفظ ونسأل الله ان يميسنا على خبنة الاسلام وجهناه الى الخبنة نلكنه بفتح لا اله الا الله محمد رسول الله ولا نقول له قل لا اله الا الله لا نقول له قل وانما يقول الكلام خفيفا بالتعريض كان يجلس احد اقربائه الفقهاء فيقول ما أسعد من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله كريئا لمن عاش على لا إله إلا الله محمد رسول الله تعريضا فإن قالها وتحرك بها لسانه مرة فكثنا ولا نعيبها عليه حتى لا يذكر يلقنه لا إله إلا الله لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت على لا إله إلا الله إلا أدخله الله الجنة وأخرج الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم تنوا لا إله إلا الله فإن قالها فكثنا لا إله إلا الله محمد رسول الله والفقه أن نجعله على جنبه الأيمن ويتوسد ذراعه الأيمن ويده اليسرى على خبره ورجلاه الى الخذلة اسمعوا كيف ماتت السيدة فاطمة بنت رسول الله في يوم موتها قالت وقالت لرفيقة لها اريد ان اغتصل فدخلت واغتسلت وغيرت ملابسها وتوضعت وصلت ركعة وقالت لرفيقتها المؤمنة التي معها أديري وسابتي إلى القبل لحظة إلا ليس الله اليوم فتوسدت يمينها ونفقت الشهادتين بعد الركعة ثم صابت روحها الكريم إلى مقعد صدف عند مليك مقتجر نوسده اليمين على جبه الأيمن كل هذا مطلوب أين هذا في المستشفيات اين هذا في بيوت المسلمين اعلموا اعلموا ان للموت موت دواهي وشدائد. اتقوا الله في الاموات في تلك الشدائب الشدة الاولى رؤية ملك الموت عند نزوله شدة ما بعدها شدة رؤية ملك الموت ما بعدها شدة الا الخيامة. ونسأل الله النصر رؤية ملك الموت ملك الموت الذي قال له نبي من الانبياء كيف تقبض الارواح يا ملك الموت اذا امرت ان تقبض روحا في المشرق وروحا في المغرب في وقت واحد وكيف تقبض الارواح اذا تلاقت الابطال في الحروب وقتل من هنا من هذا الفريق عدد ومن هذا الفريق مئات فكيف تخذب الارواح في وقت واحد فقال ملك الموت ما محناه ان الله يذوي لي الارض وتوضع الارواح بين اصبعي ان منها ما امرني الله به رؤية ملك الموت استعدوا لهذا اليوم استعدوا لهذا اليوم وارحموا أنفسكم ومرضاكم من كان له مريض يشرب على الموت فليبتق الله فيه ولا تكرفوهم لا تكرفوهم رؤية ملك الموت شدة نزع الروح رؤية العفاة منازلهم عند الله يجب ان نرحم عن كتنا على الجانب الايمن لقلناه الشهادة تخرج الروح ان شاء الله على لا اله الا الله نقوم باغماض العينين واغلاق الخامل لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا خرجت الروح تبعها البصر البطر يتبع الروح فنغلق العينين ونغلق الفم حتى لا يدخل في ماء الغطل كما تقدم ثم اذا خرجت الروح ندعو للميت عند خروج الروح ندعو لان الملائكة تؤمن من يدعو عند خروج الروح اذا اردت دعوة المستجابة الملائكة تؤمن عليها واحضر ميتك احضر مريضك لا تتبه للممرضة الكافرة كفى ضحكا علينا من الكافرات كفى لسنا دعاء وغرود الروح الرسول صلى الله عليه وسلم أغمض سيدنا أبا سلم ثم دعا له وقال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهدين، واصح في قبره ونوره له واخلقه في عقبه الدعاء الميس، ولأهل الميس بالخير بعد خروج الروح لا نسلط موتانا للنساء لا نسلط موتانا لنطلق خدود وشك الجيوب يا رجال الإسلام وبعدنا نغلطه وندعو له بالخير بعد ذلك نغير ملابس الموت نغيرها من عرص الموت نغير له الملابس من منا غير غير ملابس ميته استحلفكم بالله من من لا ما له ميت وقام بتغيير ملابس نغير ملابس الموت بنشده العرق حتى لا تؤذيه ثم بعد ذلك نغطيه من الرأس الى القدمين أتدرون لماذا لاننا بعد الموت عورش نغطى من الرأس إلى القدمين ولا يرانا أحد ويسن للأحباب والأهل والأصحاب التقبيل بين العينين لأن الرسول قبل سيدنا أطمان بن بين عيني، وسيدنا أبو بكر قبل رسول الله بين عينين ثم نسارع في حضاء بينه ثم نخبر أهله ثم نخبر أصحابه ويجتمع الناس ويصبر أهل الميت فائدنا إنا لله وإنا إليه راجعون وفي آخر اللقاء وإن كنت قد أصلت على حضاراتكم فهر عن اقتراح من مسلم الله لماذا لا يكون في كل مستشفى من بلاد المسلمين وارجو من كل مسلم أن يحمل هذا الاقتراح إلى بلد لماذا لا يكون في كل مستشفى من بلاد المسلمين غرفة تسمى بغرفة الاحتضار؟ ينقل فيها الميت واحدة لماذا نفرح المريض يموت بجوار المرضى الآخرين نطفح السافة المرضى على الأسرة وبجواره واحد يموت ولا جزا في حملية مجردة. لماذا لا نفعل في كل مستشفى غرفة تسمى بغرفة الاحتضار هذه واحدة نرسل للأهل والأقارب يحضرون مريضهم الميت بعد ذلك إن لم يكن له أحلم كأن كان غريبا وهو اقتراح على منظر من الله نختار بعض الممرضين الأبقياء الذين نتوسم فيهم الصلاح والحمد لله في مستشفياتنا أطباء المسلمون يعلم الله أنه يشرفني أن أصلي مأموما وراء واحد منهم بتقوى وراع واحد منهم لتقواه يعرفون الكرآن والسنة اصدعونا بخير ولكن نحن عندنا اثنان ندرس لأكثر من ممر قدنم شبح لا الموت كيف تخبر الميت كيف توجهه للقبلة كيف تلقنه الشهادة؟ كيف تذكره بالله كيف تدعنه يحصن الظن بالله كيف تصنع وصيته كيف تعرف ما له وما عليه كيف تغلق عليه كيف تغلق فنه ندرس لهم هذا الفقه له مصيرنا جميعا وإلا أي واحد فينا عرض بعد لحظات يكون في المستشفى يموت على غير قبلة الاسلام فتحضوا عن الموضوع خصير ثم نأتي لممرضات المسلمات وندرسهن لهم كما قدتنا للرجاء وناخذ المريض المحتضر الى غرفه الاخضر وحيدا في جو هدوء وسكون هكذا نقول قد خدمنا انفسنا اللهم اني قد قلتها لوجهك وتوصلها على كلمة الحق والهدى اخوتي عباد الله لقد قلت هذه الصرخه من قلب جريح والآن بعد الموت لا هو الجسد وما تبقى وكيف نغثر وما الذي يشترط في المغثر وما يشترط في أمالته واسمعوا هذا السؤال كل الموتى يغسلون من البشر إلا اثنان لم يغسلهم البشر من هما؟ اسمعوا كل الذين يغسلون من الموت يجردون من ملابسهم إلا واحد عند موته لم يجرد من هو هذا الواحد من هم اللذان لم يغسلهما بشر من الواحد الذي لم يجرد من ثيابه عند غسله هو موضوع لقائنا في الأسبوع القادم غير القادم إن شاء الله أقول حول هذا وعثثر الله لي ولكم. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له اتق الله عباد الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له وذل الله يستجلكم ويسترخوه يغفر لكم جزا الله شيخ خير الجماد ونتأله سبحانه ان ينفع